أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصملون shamman qul lahum yūna lladhīna āmanū wa سعت كل شيء الرحمة. سي ت كل شيء يون فَوَرِثَ للذين تابوا وَالَّذِينَ سبيلك مَعَهُ بِالْجَنَّةِ خَالِدِينَ بلنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح ومن صالح Mina vajim, az In فكانت العزيز القكيم وقيم السياء وَقِيمُ السيئات ومن تقس السيئات يومئذ فقال رحيمته ومن سيئات يومئذ فقد رحمتك وذلك هو الفوز العظيم صدق الله